قال أثابه الله قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه هذا مثل ضربه الله لليهود وهو أنه شبههم بحمار وشبه التوراة التي كلف العمل بما فيها بأسفار أي كتب جامعة للعلوم النافعة وشبه تكليفهم بالتوراة بحمل ذلك الحمار لتلك الأسفار فكما أن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي في تلك الكتب المحمولة على ظهره فكذلك اليهود لم ينتفعوا بما في التوراة من العلوم النافعة لأنهم كلفوا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار صفاته للناس فخانوا وحرفوا وبدلوا فلم ينفعهم ما في كتابهم من العلوم انتهى فأشار الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه إلى أن وجه الشبه عدم الانتفاع بما تحملوه من التوراة وهم يعلمون ما فيها من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقد أوضح الله تعالى هذا في موضع آخر في قوله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فقد جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناهم فلم ينفعهم علمهم به وهذه الآية ينبغي الحذر من صفات من ذكر فيها وخاصة لطلاب العلم وحملته كما قال تعالى بئس مثل القوم أي تشبيههم في هذا المثل بهذا الحيوان المعروف وقد سبق للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه كلام على هذا المثال في عدة مواضع من الأضواء منها في الجزء الثاني عند قول الله تعالى فمثله كمثل الكلب الآية ومنها في الجزء الثالث عند قول الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الآية ومنها في الجزء الرابع عند قول الله جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس في سورة الكهف بما فيه الكفاية والذي ينبغي التنبيه عليه هو أن أكثر المفسرين يجعل هذا المثل من قبيل التشبيه المفرد وأن وجه الشبه فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول كالبيت الذي فيه قوله كالعيس في البيداء يقتلها الضمى والماء فوق ظهورها محمول قال صاحب التتمة والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتب نافعة والحامل حمار لا علاقة له بها بخلاف ما في البيت لأن العيس يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه والحمار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل كلية أنهم وصلوا إلى حد اليأس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل فنقلها الله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذين هادوا هم اليهود ومعنى هادوا أي رجعوا بالتوبة إلى الله من عبادة العجل ومنه قوله تعالى انا هدنا إليك وكان رجوعهم عن عبادة العجل بالتوبة النصوح حيث سلموا أنفسهم للقتل توبة وانابه إلى الله كما بينه تعالى بقوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلى قوله فتاب عليكم وقوله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 دون غيركم من الناس فتمنوا الموت لأن ولي الله حقا يتمنى لقاءه والإسراع إلى ما أعد له من النعيم المقيم انتهى وفي قوله رحمة الله تعالى عليه إشارة إلى بيان زعمهم المجمل في الآية وهو ما بينه تعالى بقوله عنهم وعن النصارى معهم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وأحباؤه وقد رد زعمهم عليهم بقوله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ومثل هذه الآية وهي آية إن زعمتم أنكم أولياء لله مثلها قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقيل المراد بالتمني المباهله والمراد من الآية إظهار كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء الله وقوله إن زعمتم مع قوله إن كنتم شرطان يترتب الآخر منهما على الأول أي فتمنوا الموت إن زعمتم أي إن صدقتم في زعمكم ونظيره من كلام العرب قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته